م رَدَدنَاهُ أَسْفَنَ سافِينَ إلااَّينَ آمَنوا وَمِن الصَّالِحَاتِ فَلَهُ أَجر النائِر مَمننون فمَا يُكَظمُكَ بعد بدينين لَسَ اللهَّهُ بأَحكَمِ الحكِمين